أقول لك إيه وإنتي كل مالي وأقول لك إيه هداني ربي بهدية وأقول لك إيه وإنتي كل مالي وأقول لك إيه هداني ربي وقلك ايه وانتي كل مالية لك ايه هداني ربي بهدية يا فرحة قريبة مني يا اقرب روح بتفهمني بكمل دنيتي وديني وحبك نبضي وفدمي يا فرحة قريبة مني يا أقرب روح بتفهمني بكمل دنيتي وديني وحبك نضي وفدمني وأقول لك إيه وانتي كل مالية وأقول لك إيه هداني ربي بهديا وأقول لك إيه وانتي كل إيه هداني ربي بهديا يا. يا أجمل حاجة جوايا إيمانك وحدودك فايا صبرت كتير قابلت كتير لقيتك أنت دنيا يا, يا أجمل حاجة جوايا إيمانك وحدودك فايا صبرت كتير قابلت كتير لقيتك انت دنيا يا ومن غيرك بيفهمني على الطاعة وبيعني يا نعمة ربي في الدنيا ولو تخدي السنين مني ما هو من غير ما تتمني عشانك عمري بالثانيه من غيرك بيفهمني على الطاعه وبيعني يا نعمه ربي في الدنيا ولو تاخدي السنين مني هو من غير ما تتمني عشانك عمري بالثانيه يا فرحه قريبه مني يا اقرب روح بتفهمني بكمل دنيتي وديني وحبك مضي وفدني يا فرحه طيبه مني يا أقرب روح بتفهمني بكمل دنيتي وديني وحبك مضي وفدني واقول لك ايه وانت كل مالي وأقول لك إيه هداني ربي بهديا وأقول لك إيه وإنتي كل ماليا وأقول لك إيه هداني ربي بهديا أنا منك أنا ليكي أنا فرحت لياليكي ولو لفت سنين وياه حعيش واحلم وناديكي انا منك انا ليكي انا فرحت لياليكي ولو لفت سنين وياه هعيش واحلم وناديكي انا بتغرق بحور همي فحضن عنيكي اكمنكي دليل مدام قلبك هنا جنبي بلاقي الصعب بيعدي وعيش العمر حلم جميل انا بتغرق بحور همي وحضن عنيك اكمني الى قلبك لقلب دليل مدام قلبك هنا جنبي بلاقي الصعب بيعدي وعيش شلون وحلم جميل يا فرحه قريبه مني يا أقرب روح بتفهمني بكمل دنيتي وديني وحبك نبضي وفدني يا فرحه قريبه مني يا أقرب روح بتفهمني بكمل دنيتي وديني وحبك نبضي وفدني واقول لك ايه كل مالي لك هداني ربي بهديه كل مالي يا واقول ربي بهدايات واقول لك ايه وانت كل مالي واقول لك ايه ربي بهدايات واقول لك ايه وانت كل مالي اهداني ربي بهديا